بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع فر من الجن فقالوا نفقاد سمعنا قرانا عجبا إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأن وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس ويعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وَأَنَّ لَمَسَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِيئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّ كُلَّ مَا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ بِ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا من ومن الصالحون ومن نادون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَاءَ مَنَّا بِهِ فَمَن يُؤمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَعْثَ وَلَا رَهْقَ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِن القاسفون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما ان غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْرُوكَ دُو يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَهُ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِن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 قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن قلفه رصدا فإنه يسلك من بين يديه ومن قلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط كل شيء عددا